العنوان بطلوم الشرط تحرير محل النزاع لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منفوقها بالواضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع موضع الفرد والتخدير وهي على نحوه الأول أن تكون مصوفة لبيان موضوع الحوثم والثاني أن لا تكون مصوفة لبيان موضوع الحاكم حيث يكون الحكم الإسرائي منوطا بالشر على وجه يمكن فرض الحاكم بدونه نحو قوله إن أحسن صديقك فأحسن إليه هذا الكلام في الدرس الماضي في موضوع المصاهين وصلنا ان المفهوم محل البحث هنا في الاصول هو المفهوم المقابل للمنفوق وليس المفهوم للمعنى اللغوي ولا المفهوم بالمعنى المنطق اننا نحل النزاع هنا المفضول الذي يقابل المنطوق وقلنا في تعريف المنطوق والمفضول قلنا المنطوق هو مفضول حكم دل عليه الله في محل النطق اما المفضول فهو حكم بل عليه الله لكن لا في محل النقص. وبعبارة أخرى المقصوم هو المذود الانتظاري للجمل التأكيدية. فمثلا فمثلا قرأنا المثال السابق إذا بلغ الماء قدر الفرن فلا ينجزه شيئا هذه الجمله فيها منطوق وفيها ايضا مفهوم منطوقها ما تظننته الالفاظ اذا بلغ اما قدر فرع فلا ينجز هذا المنطوق أما المفهوم عفوا وهذا المنطوق بل عليه اللفظ ايضا والمفهوم كذلك لا دل عليك اللافظ لكن لا في محل للمسل مفهوم هذه الجملة إذا لم يبلغ هذا النصحوب إذا لم يقلب أنه قدر فرين فليت هذا الحكم دلت عليه الألفاظ هذا الحكم دلت عليه الألفاظ لكن سلام عليكم لكن لم ينفر لا في محل المطلوب وإنما هو مجلول التزام إلى هذه القارب وقلنا أيضا أن الوقت ينقص إلى الموافقة والمخالجة وقلنا مفهوم المخالجة مطلوب الموافقة ما يكون الحكم فيه ما يكون الحكم في المفهوم متامخاً مشابها بالحكم في المنطوق سلبا وايضا ونقلنا بقوله تعالى ولا تقل لهما طف اذا كان الشارع ينهى عن طف الوالدين فهو من باب أولى ينهى عن الشدم وعن الضرب وعن الهجره هذا من باب أولى الحكم في القول حرام وفي الضرب ايضا فهو مشابه فالحكم في المقول مشابه بالحكم في المنطوق يعني سلام عليكم اذا كان الحكم في المنطوق حرام في المقول ايضا حرام كذلك في الوقت. هذا يسمى مذقوق المواصف الكلامي وهذا يسمى مذقوق ان اما مفهوم المخالفه وما يكون الحكم في المفهوم مغايرا للحكم في المنطوق سلبا وايجابا فاذا كان الحكم في المنطوق الحرمه في المفهوم يكون غير الحرمه اذا كان الحكم في المنطوق اللجوء يكون في المفهوم غير اللجوء كما مثلنا في انبلق الماء قدرته هذا واضح وكلامنا كلامنا في المصاريف هنا في مفهوم المخالفات ايضا يكون الحكم في المفهوم مخالفا مغايرا صنخ الحكم في المفهوم مختلف مع صنخ الحكم في المفهوم وقلنا هذا على أساس مفهوم الشرط أولاً، مفهوم الوقت، مفهوم العدد، مفهوم النقص، مفهوم الحاصر، وغير ذلك من الصعاب. ولنبدأ أولاً بمفهوم الشرط. إذا سلامنا في مفهوم المخالفه لا في مفهوم الموافقة. اتفق الجميع على ان مفهوم الموافقه حجه لا تكتفي هذا الكلام في مفهوم المخالفه ولنبدا اولا بمفهوم الشرق فنقول هل الشرق مفهوم ام لا آخر اخر هل الجمله الشرقيه هل الجمله الشرطيه تدل على انتفاء الحكم عند الانتفاء الشار كما دلت على خبوط الحكم عند خبوط الشار ام لا اعيد السؤال مره ثانيه هل الجمله الشرطيه فدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشر فما دل على ثبوت الحكم عند ثبوت الشر ام لا مثلا اذا قال المولى لعبده ان جاءك او ان جاء الى بيتنا فلان العالم زيد العالم ان جاء الى بيتنا زيد العالم ساكرمه فاحترمه ففي الاخر بعد انزل معروفه هذه الجمله تدل على سبوط الاحترام سبوط الاحترام سبوط القيام اذا جاء العالم هذا واضح بعض, بعض. هذا واضح لك يا فهي تدل على ثبوت عند الثبوت يعني تدل على ثبوت الحكم يعني الاقرار يعني القيام الاحترام فهي تدل على ثبوت الحكم عند يعني المجيب. واضح يا فيه. هذا واضح تدل على التبوت عند التبوت. هذا لا تكفي صحيح؟ هذا يسمى المدلوم المقابقين للجمه ويسمى منصوح الجمه هذا واضح فإذا الجمه الشرطية دلت على طبوط الحق عند طبوط الشرط وهذا لك لا تعدى حدثين إنما الثلاث سؤال كما دلت على الطبوط عند الطبوط يا أهل هل ترى هل تجلون هذا نحن الكلام هنا هل تدل على الانتفاق عند الانتفاق أم لا شنو هذه العباره هل تدل على الانتفاق عند الانتفاق نحن قلنا اذا ثبت المجيد ثبت الاكرام هو الحكم صحيح اذا ثبت الشر المجيد ثبت حكم الإكرام خوف شر اذا لم يثبت المجيد انتقل المجيب انتفى الشرق إذا لم يثبت المجيب هل إذا انتفى المجيب هل, انت هل ينتفى الحوكم أم لا قلنا إذا جاء زائد أفرمه احترمه قلنا هو الصحيب إذا لم يأتي زيد فلا أفرمه فلا أحترم تضل الله هذا نحل الخلاف الجملة الشرطية إذا أثبت الشرق سبب الحكم في يسوع لكن نحن بتا... الكلام هنا اذا لم يثبت الشرط لن يثبت الحكم ايضا وهذا معناه الانتفاق عند الانتفاق يعني هل تدل الجمله الشرطيه على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المزيكا مهمه لا ان الله سلم على راحتك انا شفتك قربك انا شفتك قربك انا محل الكلام هنا واضح فهل الجمله الشرطية هل الجمله تتلاوى كوسا الله إذا هذا الصباح المثلث يقول في المسألة في قولان لكن قبل بيان القولين أحتاج أن أوضح محل النزاع أين في أين محل النزاع لماذا هذا السؤال المقلف يقول الجملة الشرطية تتاق يعني تتفر تتاق على نحوين الجملة الشرطية كتاق على نحو مرة كتاب الجمل الشرطية لبيان موضوع الحاكم وأيضا بعض وأن وأن وأن, وأن الشرط أتلا وأن التالي عين المقدمة وأن الحاكم عين الموضوع. لا فرق بيننا وأن الحكم يعني كذلك تبين تساق لبيان موضوع الحكم لبيان الموضوع وأن الثالي وأن الثالي عين المخزن وأن الشرق عين الموضوع وأن الحكم عين بحيث بحيث لا يمكن لا يمكن تطور تطور تطور الحق الحق من دون الشعر مثلا الناعي اللعب للناس المثال الجذول المشهور إن رزقت ولدا حتى ده ده ده المثال خلوا قبر المثال أبسل الجذول إذا أخار الموت ألا أجل إذا حفرت بئرا فضيك فنهار حسن البيئر وأنا ما نلزل تقول لبعض إذا حفرت بئرا فضيك فما أتبع بالنسب إذا حفر لحفر حفر صحيح؟ لا هذا النور الواضح يقول إذا حفرت بئر فضيكه لا يكون واضح حتى مثلا لا يأتي خفل ويقع فيه لا ما أبلي ويقع فيه فإذا حفر في الزئر بيق هذا المنطوح هنا سؤال هذه الجملة ماذا نحبون؟ أولا إذا كنا لهم ماذا نقول؟ نقول إذا لم تحفر الزئر هذا مسلطة صحيح؟ صحيح. ها سيد المولى هنا يقول أن هذه الجنة لا يمكن لها يعني أن الجلد هو ان يكون إذا لم أحفر ما يكون هذا الجلد هو ان يكون هذا الجلد هو ان يكون هذا الجلد هو ان يكون هذا الجلد هو ان يكون هذا الجلد هذا الجلد هنا في هذا الجلد هذا هنا الموضوع الثالي عين المقدم تضييق تضييق كمالبئر عين الحظ الحفر تضييق ما يمكن يعني لا يمكن تصور ما يمكن تصور أحدهما من دون الاخر وإلا مثلا التصور تضييق كمالبئر دون الحظ لا يمكن هذا لا يقف على بال أحد أبداً هذه الجملة متاثم لبيان على الثورة لبيان ان الحكم اين الموضوع ولا يمكن تصور احدهما لجنيه واضح يا هذا المثال الآن تعلم هذا المشهور ان رزقت ولدا فاختنه شباب الاولاد بعض إن رُزِغْتَ ولدا فَخْتِمْهُمْ هنا عندنا رزق الولد وعندنا ستان الولد فما واحد هما واحد ما يمكن تطور الخسار من دون الولد ولذا لا نقول اذا لن ترجع فلا تختمه قال تفعل الموضوع هنا الجملة مصافة لبيان أن موضوع الحكم المثالي عين المقدم لا فرق بينهما ولا يمكن تصور أحدهما من دون الآثار مثال ثالث سرعوا بحث وراء تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسرهوش فتياتكم على البغاء إن أردنا حرمة. هنا حكم وهو الحرمة الإقراف حرمة وهنا موضوع البغاة وهنا تحكم الشرق حكم حرمة. حرمة موضوع البغاة شرق التحكم واضح؟ هنا هل يجرأ أحدا هل يتجرأ أحدا ويقول أن الفتيات إذا لم يريدنا تحقّن لفره على الجمع تقودون هذا ؟ تقودون هذا ؟ لا هذا الجمله مظهومة لها أصلاً مو لا مظهومة لها لا يمكن تصور مظهومة لأن الفتيار إذا ما تريد التحقّن فهو تريد تريد البخاء تبع إكراه لا موجود في الدنيا ما واحد يبترن فعله إذا هي مثل التحفر مثل العسف. ما ماكو مجال للإكراه لأنها تعيش البخاء فإكراه بعد ما موجود إكراه فلا يمكن تصور الإكراه هنا أبدا هذه الجملة مسوحة لبيان الحرمة فقط ولا مصطولة لهذه الجملة لأن الله سبحانه وتعالى شاق هذه الآية يريد أن يبين أن المرأة المسلمة أو المرأة مطلقة إذا أرادت العفاة يحرم عليهم أن تجبروها على الجفاة فقط لكن لا يريد الله الشق الثاني المفضوح هذا لا يحضر في الذهن لأن إذا المرأة أرادت الجفاة ولكنهم ثالث في مكان لا يجب في مكان لا في حال تريد المرأة ان يكونوا إذا هي تريد يجب ان يكونوا في مكان في مكان لا يجب ان يكونوا ما مكان لا يجب ان يكونوا في لا يجب في مكان لا يجب ان ويجب موضوع هذا، موضوعا لك بلو الحق الحرم الموضوع الجغار لا لا <تصفيق> <تصفيق> إذا كان يغطح المجتمع السؤال إذا أنتم غطحتم أقدر أكره على الجغة؟ يقول لي مو هو فقط لا بل ما يمكن تطور لها يعني إذا المرأة نجد الجغة إطراع ما موجود بحث بها مواجد في حاله إطراع يطور فقط في حالة أنجري بالأحقار أم لو إذا أعرف الجغة إطراع ما موجود فهذه الجملة لا فهو ما لا عند إذا ما في خلاف إذا صور عند إحترف فعند إلنا في التحصص ما تدع يقول إن لم ترد المراه الجارية التحصص وقرها أن الله ما في خلافه إذا هي عابدة فلا ما في خلاف الله فهذا حقيقي فالحال الأولى أن تكون الجمله الشرطيه متأق لبيان موضوع الحرم وأن عتب مطلوب فرجع الى محمد سلام المصنف يقول ان الثاني ان تكون الجمله الشرقيه او لا تقول لا حط لا ان لا تقول الجمله الشرقيه لتوثق لبيان موضوع الحكم دع بما له الفرق يقول وانما صيغه في الجمل صيغه لبيان لبيان تعليق الحكم على الشرط فقط اعيد العبارة أن لا تكون الجملة الشرطية مضوحة لبيان موضوع الحكم لا نظر مثل الشكل الأول وإنما تيحد الجملة الشرطية لبيان تعليق تعليق يعني ارتباط تعليق الحكم الحكم على تحقق الشرط فقط على وجه هذه العبارة على وجه يمكن تصور على وجه يمكن تصور انتكاق خلاص للسقط الأول هذا انتكاق الحكم عن الشرق عقلاً طبعاً متى؟ مثلا اذا قال المولى إن, ان جاءت العالم فاحترمهم افريق ان جاءت العالم فاحترمهم فاحرمهم افريق هو ان هوليدي بيد ان الاحترام والاسرار والتقدم والعطاء والقيام و... واولى من الأحكام موقوفه على على المجيء على المجيء على تحقق الشرط هذا واضح صدق السؤال يمكن تصور انتفاء الاكرام عن الشرق او لا الاكرام موضوع والشرق ايضا موضوع اخر بخلاف المثال الاول ما يمكن تصور الختان من ذرف الولد ما يمكن تطور فريق فريق بير من دون الحافظ ما يمكن تطور الآخرين هنا لا يمكن تطور فيمكن أكرم هو إلا ليه هذا ممكن عقله ممكن هذا فاذا المصنف يقول الشيخ الثاني أن لا تقول الزمرة القرية متعة لبيان موضوع الحفظ لإنما في لبيان أو لتعليق الحفظ على الشر وأن الحكم حصوله موقوف على الشرط، لكن على وجهين يمكن تطور الحكم من درس هذا واضح من الدرس هذا الحدث الثلاث هذا محل ثلاثة لا محل زعما هو هذا واضح هذا البيان أنا أعطيك الضابطين الضابطين في دخول الجمعة الشرطية في محل النزاع وخروجها عن محل النزاع هذا الضابط وهو أن الجمعة الشرقيه إذا لم يمكن تصور انتكار الموضوع عن الشارع إذا لم يمكن فهي مفاقل إذا كان موضوع القصير وهذه خارجة عن محل النزاع وعيد العبارة إذا لم يمكن هذا الضابط كلي اذا لم يمكن تطور الانتفاخ بين الشرطي والحكم اذا لم يمكن هذا بين الموضوع بين الحكم والشرطي مثلا الختان والرسل اذا لم يمكن او لا إذا كان صاحب المسجد بس عوارض العذراء اذا كان انتفاخ الشرق اذا كان انفطاء الشرق يستلزم انفطاء الحصم او بالعكس فهذه جنة شرطية في قد لبيان موضوع الحصم وهذه خارجه على محل من الله ليس الاول اذا لم يمكن انفطاء بينهم واما اذا انت الانتفاخ بينهما واما اذا كان, كان الحكم يمكن حصوله من دون الشرط عقلك فهذا هو محل النساء اتبقى الى هنا البيان عند الجميع اولا اذا اتبقى هذا بقي علينا فتره واحده وهي انتم حينما تقول الحكم الحكم الحكم ما مقصودكم من الحكم الحكم تبقى قلنا حكم شخصي وحكم كلي حكم شخصي وحكم تنخي قصة العبارة حكم شخصي وحكم نوعي نوعي تنخي كل ما يحتاج الراحة عندما اقول هذه التعابير لأن تختلف الكتاب، بعض الكتب يكتب فيها سنخد حافظ بعضهم يكتب خلين حافظ بعضهم يكتب نوع حافظ أتألك خذوا على خذ شك الحافظ هذا لا شك في أنه ينتفي لا شك فيه. مثلاً إذا قلت إلي إذا قلت لك إن جاءك الفقير إن جاءك الفقير فعطه هذه المأسرة إذا لم يأتي هاي المية بعد طبيعي ما أعطيه شخص الحفظ ينتفي شخص عن الجزئي شخص الحفظ بالاتفاق ينتفي عند انتفاعه شروطه وقيوده وصفاته هذا العشاء لكي النمى البكتوب بحل اللزاع هنا كل نوع الحفظ نوع الإكرام لأن الإكرام مرة المربوط المجيد الاكرام واقف الاكرام جالس الاكرام بالمال الاكرام بالأكل اكرامات كثيرة المقصود مرتفع شخصي الاكرام الاكرام نوع الاكرام الذي يقوم بالقيام مرسل بالنجيء كارا بالزهاج اخرى بالأكل بالمال هذة كلها اكرامات هذا الكل هل ينتفي او لا اما الشخصي طبيعي ينتفع. طبيعي انت انت بالشكسي؟ اقول ان جاء الشيخ جرنو ان جاء الشيخ جرنو لابساً العمامة ان جاء لابساً العمامة اقول اقول اقول هكذا الكلام موز الشهرية فقط كل لي الإكرام العطاء لانت فيه او لا فكلامنا هنا موز شكسي الإكرام مو شخصي الحفظ كلامنا هو في كلي أقول إن جاء زيد فأكرمه يعني إذا ما جاء ولا إفرام مصدر إليك سحب هذا محل الكلام ما ابي كدر بين المطلب لله استضح عندكم استضحه المثالين أقول إن جاءك زيد فأكرمه هذا المثال هنا قد تخطي الإفرام وأقول نوعي الإكرام تذير إكرام شخصي الإكرام الإكرام المرتبط بالمدي فقط هذا سلطة، بس كل ينكر أقوامات ما ما تقبلني هذا إلى إكرام من ذا صحيح أقوم إليه أتفرد عليه أو أذيبه في بطني هذا يفعله الإكرام شخصي الإكرام المرفوق بالمدي فقط هذا كثيف. لأن ربطي خلف هذه النتيج، الكلام أصل إكرام كلي، هذا ينتفي أيضا يعني هل علق كليه كلي إكرام، هل علق كلي على انتظار هذا الشرط هاي النتيج؟ اللهم، أم أنه ينتفي فقط في شخص آخر ويبقى كلي النوع هذا؟ تفهم؟ فالشرفية لها مظهوم وهذا نحن من إن قلنا لا قليت لها عدتهم إن قلنا يبقى فلا مظهوم لها إن قلنا لا يبقى فلا مظهوم لها العبارة واضحة لوعيدة. واضحة العبارة. هذه المقدمة كلها اصطبحت المصنف يقول كل نسألة قولا نعود للسؤال هل هي الجملة لها أم لا؟ في المسألة قولها القول الأول وهو الذي تبناه السيد المرتضى وابن الزهراء وجماعة من الأعلام ذهبوا إلى هذا القول رحمه الله جمعه هذا القول يقول أن الجمله الشرقيه لا مصبوب لها قول السيد المرتضى لا مصبوب للجملة الشرقية أي لا تدل على الانتفاق عند الانتفاق لكن تدل على الثبوت عند الثبوت اما لا تدل على الانتفاق عند الانتفاق طبع القول لا, لا مفهوم للجنه الشرقيه لا مفهوم لك يعني لا تدل الجنه الشرقيه على الانتفاق عند الانتفاق كما دلت على الثبوت عند الثبوت المخلط هذا قوله القول الثاني القول الثاني بل لا سبقوا القول الثاني وقال المقلد وما عليه الأكثار ضع قول الثاني ان الجملة الشرطية فما تجل على الثقوتي عند الثقوتي تدل ايضا على الانتفاء عند ال... يعني على انتفاء الحوص عند انتفاء الشرط فالجملة الشرطية على هذا يكون له رفوط ان ايه؟ أن الجملة الشرطية كما ذل على الثبوث عند الثبوث فذل ايضا عن الانتفاع عند الانتفاء وبتعبير آخر الجملة الشرقية لها مطلومون لها مطلومون فضح المطلع صادم صادم أن هذه الأرب ملياري من هذه الأرب الأرب ما يوجد هنا هناك صادم صادم أنه هنا أكثر الله العالم قالت الأول ضفون الشر تحرير ومحل النزاع لا شك في أن الجملة الشرطية هذا لا شك فيه يدل منطوقها أسأخوا بعث من العلماء تحقي جزال أكثر في القارئ العلماء دلالة الجملة الشرطية على ثبوت الحكم عند ثبوت الشر هذه الدلالة بالوضء للمقدمات الحسنة طويلة ماتا خلاف بين العلماء بعضهم يقول تدل المقدمات الحسنة في القامشلي والمقتنع يقول لا بالوضء يعني الجمل الشرقية موضوعة بالوضء تدل على التطور عند التطور يدل منصورها بالوضء على تعليق الثاني فيها. <تصفيق> على المقدس أن واقع موقف المقدّم، موقف الفارق السابق يعني الإنفراج ما كذا حصلت على كذا. وهي على نحدها الأول أن تكون عنزة شرقياً، أن تكون نفوقتها لبيان موضوع الحاكم. شنو معنى هذا أي؟ أن المقدّم هو ما له هو نفس موضوع الحكم حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط المقدم لكن بشرط على وجه لا يعقل الابتكار لا يعقل فرد الحكم بدون الشرط واضح لا يعقل التفكيك بينهما ابدا لا إن رجحت ولدا فاختله فإنه في المثال لا يعقل فرض الختان ختام الولد إلا بعد فرض وجود الولد صحيح؟ ولدارة نلا نقول أبو عيسى كان يأصل أبو عيسى صدر مليا قال ينا بأن عيسى ما جوّر فلا نقول هكذا كان الاتفاء الموضوع الا بعد فرض وجوده ومنه قوله تعالى ولا فكره ستيافكم على البغاء ان اردنا التحصنا فانه لا يقال فرض الاكراه على البغاء الا بعد فرض ارار بالتحصن اما الذي يريد مريب البغاء اش راح تعدنا مضحك من كبه ستياف وقد اتفق الاصول اليوم على انه لا مفهومة لهذا النحو من الجملة الشرطية لأن انتفاع الشرط معناه انتفاع المهم اساسا وفي الثالث ستبق الله ديوني موضوع الحوض فلا يعني إذا لم توجد ولاد هذا الشرط هذا ينتفع وانتفيه ينتفي ينت الحوض بالخلال خاسم إذا انتفشته لكل ولاد ينتفي الخطار ما أجمل أقول إذا لم ترجع فلا تقتل إذا لم تحترد فلا تبيح هذا ما تبيح في الطرف هذا زين، فلا معنى للحكم بالانتفاء الصالي وهو ختان تبيح الفنفل زير، لا داعي فلا معنى للحكم بالانتفاء الصالي على تقدير انتفاء المقدم يعني الرثيليات يعني حصر الجهر فلا، إلا على نحو ثالث ثالث، فلا حين حينئذ بالانتفاء بل هو انتفاء الحاضر. بوحكم بالانتفاق هو الحكم منتفن لوحد يأخذ وهذه العبارة هذه فلا حكم حيرئن بالانتفاق يعني ما أقول إذا لم تزدق لا تختم بل الحكم منتفن لوحده إذا انتقل بل هو انتفاق الحاسم يعني بعد انتفاق الشارع فلا نظهر من الشفية فلا يقال إن لم ترد قولاً فلا تقتنه ولا يقال إن لم يرد يعني الفتيات تحصل فأفريههم على الجفا لا يقول أحد الجهادان إلا من انسحناه الله في عقله حتماً الثاني أن لا تكون الجملة الشرعية مسورة لبيان الموضوع حيث يكون الحكم في التعريف منوطا بالشرط فقط. على وجه يمكن فرض الاحسان وهو لا مثلا بدونه بدون الشار نحن قولهم إن احسن صديقه فاحسن إليه وإذا لم يحسن أنا في لا يمكن فرض الاحسان بدون الشار قال فإذا فرض الاحسان إلى الصديق فإن فرض الاحسان الى الصديق يتوقف عقلا على صدور الاحسان من منه فإن احسن أولاه فإنه يمكن الاحسان إليه أو أحسن أيضا يحسن وهذا النحو الثاني من الشرقيات هو محل النزاع ومرجعه إلى النزاع في دلالة الشرقية على انتفاء الحقم عند انتفاء الشرق بمعنى أنه كان يستكشف يعني هل يفهم من طبع التعليق على الشرط يعني تعليق الحقم على حقور الشرق هل يفهم من انتفاء نوع دفقه في العبارة نوع موسى نوع الحكم المعلق كالوجود مثلا على تقدير انتفاء الشرق ام لا وإنما قلنا نوع الحكم لماذا؟ لأن شخ لحكمه حكمه في القضية الشرقية او غيرها لانتصاء موضوعه أو أحد سيوده أو أحد, أو أحد الموضوع سواء كان القضيه مظلومة او لم يقومه وفي مفهوم الشقيه قولان اقواهما أنها تدل يعني لها دلاله تدل على الانتصار عند الانتصار وصلى الله على محمد والي وصحبه ان النزاع هنا في الحقيقه انما هو شوف هل النزاع في وجود الدلاله على المقصود يعني هل هناك مفهوم او لا اي في اصل ظهور الجملة في هذا المفهوم وعدم ظهورها فيه وبعبارة الاوضع النجاح هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حزيته بعد فرض حصوله فمعنى النجاح في مفهوم الشرط مثلا ان الجملة الشرطية مع قطع النظر عن الطراءة الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرار وهل هي ظاهرة في بلد أم لا ما بعد بلالتها على هذا المفهوم وبعد اعترافنا بوجود المفهوم وظهورها فيه بتنازع في حجيته لو قلنا لها مفهوم بعد لا نزاع يكون فان فإن هذا لا معنى له ويكون اشكاله صحيحا عن وأن, وإن أرهم ذلك جناب السيد وإن أرهم ذلك ظاهر الأجارة ظاهر تعبيرهم كما يقولون مثلا مفهوم الشرق حجة أم ولكن غرضهم ما دخل كما أنه لا رزاع في دلالة بعض الجمل على مصهوم الله إذا كان استهاج خريمة خاصة لكن هذا خارج عن محل الخلاف سلامنا مع التجارب عن الخريمة على ذلك المصهوم فإن هذا ليس موضع كلامنا بل موضع الكلام موضوع الكلام ومعل النزاع في ذلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية عن المفهوم مع تجربها عن الفراغ الخاصة إذا خاطنا قرينا بعد لا رحضا يجبنا الثاني المفهوم يلتقن المفهوم إلى الموافقة والمخالفة مفهوم الموافقة ما كان الحكم فيه الحكم في المفهوم في السنخ للحكم الموجود في المنطوق فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلاً كان في المفهوم الوجوب أيضاً وهكذا فدلالة الأولوية في قوله تعالى ولا تقل لهما أُفْلِ على النهي عن الضرب عن الضرب تشتني للأبوين وهذا الباب بعض الأولى ونحو ذلك مما هو أشد إهالة وإلى من؟ من التأثيث المقرب بحقن الآية بل ايه؟ لا لا لا هذا ما تقوم بحقكم مو مخالق آخر لا ايه وافقص لا يمسلك العين ولا مطلق الآية يعني هي حال الفضل هذا سلام وهذا طبعا ما يوكي وقد يسمى هذا المشروف حول حطام ويسمى الأولوية أيضا ولا نجاح في حجية مثل تصم الموقف هذا ما عندنا نجاح فيه بمعنى جلالة الأولوية على تعدد الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم وله تفصيل كلام يأتي في موضوع ينشى. في موضوع الإنساء إنما الكلام الثاني في المخالفة ما كان الحكم فيه مخالفا في السم يعني اذا كان المنطوق الوجوه المفهوم سيكون الحرمه احيانا عكس المفهوم وخالصا في السلف بالحكم الموجود في المنطوق وهذا محل البحث وله موارد كثيره وقع السلام فيها نذكرها بالتفصيل وهي في الشر مفهوم الشرق اولا الوقت ثانيا الغاية ثالثا الحاصل رابعا العاده خامسا مفهوم اللقب ثالثا أولا نكون الشهر وقال لله رب العالم الله وقال الله وقال لله الله إذا عندكم فألا بقلهم بالشكل منه يعني من أنا كأنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجود الفعل خارج الوقت، لأن دليل التوكيف غير صالح لتقييد لتأكيد إطلاق دليل الواجب الذي هو التصاقه فقط، كما على السرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه. ثم يقول هذا الفرد هو الذي يظهر من السكاير لكيفيه اساسيتنا الاخوه فرد نصبه الشريف ولا اخوه اولا ولكنه فرد بعيد جدا مع أنه, مع انه مع هذا الفرد لا يصدق الفوز ولا القضاء بل يكون وجوبه خارج الوقت النوع على ايضا وكلامنا في القضاء لا يزال صلى الله على محمد يا ولي الطاهرين يبقى عندنا هذا الله إن كل يوم شاء الله على مخالفه التكليف على تفصيل ياتي ان شاء الله في مباحث الحجه وغير مباحث الحجه ان شاء الله تعالى وليس هذا موضعه وصلنا الله وعلى محمد وعلى محمد الله وصل على محمد وعلى محمد قرينا على إثن الامر عن ترخيص على إثن الامر بالترخيص انما هو بحكم العقل كما صلت العقل يقول ما لن يكون فيه ترخيص فواته ما كان في ترخيص ومستحاب اذ هو من لوازم صدور الامر من المولان الفخص على الترخي ليش ما ذكرناه من فون المستعمل فيه واحد يعني صيغة افعل في مورد الوجوب والندم يعني في الطلبية مقصودة ما جاء في كثير من الاحاديث والروايات من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وامر واحد او اسلوم واحد مع تعدد الامر يعني كأن المولا قال اعتسم للجمعة واغتسل من كانه كأنه عدد لكن الأخي سهل بالترخيص وعدم الترخيص ولو كان الوجوب والمجد من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في معنى واحد وهو إما نقول هكذا أو لا نؤوله بأن المتكلم أراب المطلق الأول له بهذا يجب محذور مطلق الطلب يردن فيه المجاز لأن لأن لو قال المولى استسم للجمعة واستسم للجنابة وقلنا وعبطنا في غت استسم للجمعة استسم للجمعة فهل نقول اذا عطاه الجمعة هل نقول أراد مطلق الطلد فقل أراد طلب مخصوص صحوه النصف المتحد إذا كان للجمعة